ولقد أتينا موسى تساعات بينه فسأل بني صائين إذ جاءهم فقال لهم في العون إني لا أظنك يا موسى مسبورا قال لقد علمت ما آذلها إلا رب السماوات والأرض بصائب وإني لا أظنك يا في العون مثبّرا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل نسكن الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم نفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أوسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقنا على الناس على مكثل ونزلناه لتقرأه على الناس على قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين موتوا العلم من قبله إذا يطلع عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعوله ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ادعو الله ندع الرحمن أيما تدعو فلو الأسماء الحسنى ولا تجعر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبينا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ليهود وبأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين وَيَمْشِي الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرُونَ الَّذِينَ قَالَتْ أَخَذَ اللَّهُ وَنَدَاهُ ما لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إن يَقُولُونَ إِنَّمَا كَذَبُوا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى النَّفْسِ كُلِّهَا إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الحديث إِنَّا دَعَوْنَا مَعًا أُفْضِي زِنَةَ اللَّهَارِنَ وَهُمْ أحسن أَحْسَنَ عَمَلًا وَإِنَّا ما مَا عَلَيْهَا صَيْدًا أم أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا من لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ في الكهف سنين عددا ثمّ بعثناهم لِنَعْلَمَ أَيِّ الحِزْبَينِ أَحْصَالِ مَا لَبِثُوا أَمَدَا نَحْنُ الْقُصْرَ لِكَانَ بَعْضُهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُم مُهْدَا وَرَبَّطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبَّنَا عُبُسَ رب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا نَدْعُو مِن دُونِهِ إِلَّا هَلْ لَقَدْ أ فَلا أُنَاءَ إِلَّا قَمَرٌ اتَّخَذُوهُ مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْنَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَن أَوْلَىٰ مِنَّا بِالْإِفْتِرَاءِ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذَا اتَّخَذْتُمْ إِلَٰهًا غَيْرَ اللَّهِ فَأَنُّوا إِلَى الْكَهْفِ يَأْشُرُنَّكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّن فَرْقٍ وَإِذَا الشَّمْسُ إذا إِذَا غَرَبَتْ وَعَرَكَ فِي كَفٍّ ذَاتِ يَمِينٍ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ شِمَالٍ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ من آيَاتُ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وليا مرشدا وتحسبوا أي قاضٍ لهم رقوده ونقلبهم ذا الشمال وذا الشمال وكلبهم بازقوذ راعي بالنصيد لو اطلعت عليهم لو الليت منهم فراره ولا مرت منهم رعبه وكذلك بعثناهم يتساءلون بينهم قال قائل كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينضوا أيها, أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلقف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يضروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفنحوا إذا أبدا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 ولا يشك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبترا لكلماته ولن تجد من دونه ممتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ودها ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أوفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان وَقُرِّ الْحَقَّ مِن رَبِّكُمْ فَمَا شَاءَ فَالْمُؤْمِنُونَ وَمَا شَاءَ فَالْيَكْفُوْونَ إِنَّا أَعْتَدْنَا الْبَارِئِ مِنَ النَّارِ أَحَاطْ بِهِمْ فَرَادِقْهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَا إِنْكَ الْمُهْلِيَشُ الْوُجُوهُ بِأَسْرَ الشَّعَابُ وَسَاءَتْ مُتَفَقَّهَةٌ إِنَّ أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار ويحلون فيها من يحلون فيها من, من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستباق متكين فيها على الأرائق نعم الثواب وحسنة متفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زوجان قدر الجنتين آتت بكرة ولم تظلم من شيء وفدنا خلالهما نرى وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحبه أنا أكثر منكما لو أعزل فرع ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن وأن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا يرد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 فعسى ربي أن يأتيني خيوم من دلتك ويُرسل عليها أسبان من السماء فتصبح صعيدا زنقا أو يصبح ماوها غرفا فلا تستطيع لهم طلبا وحيط بثمي بصبح يقلب كفيه على ما فق فيها وهي خامية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك برب أحدا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ هنالكَ وَلاَيَةُ اللَّهِ الْعُظْمَى وَهُوَ خَيْرُ ثَوَابًا وَخَيْرُ نُقْبًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِنَبَاتِ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَدُوسُهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ على كل شيء المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عيد ربك ثوابا وخير أملا ويغمن سير الجبال وترى الأرض بارزة وحشوناهم فهن نغادل من أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خرقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا وينتنا ما الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه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 وَمَا نُوحِي إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَوْلَىٰ إِمَّا ذِكْرَىٰ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا قُلُوبِهِمْ أَن وَفِي وَإِنَّ دَعُوَمْ إلَى الْمُدَافِعِ يَهْتَدُوَ إِذَا أَبَدَىٰ <تصفيق> وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الْوَحْمَدُ لَوْ لَا خَدُمٌ بِمَا كَسَبُوا نَعْدَلَ لَهُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوَعِدٌ لَا يَجْدُو مِنْ دُونِهِ مَوْئِلَ وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنضيع حقوبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتا وما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا وداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسى ليه إلا الشيطان أن نذكره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 قال ألم أقل إنك لا تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا توهقني من أمري عصرا فانطلق حتى إذا نقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال لم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عدرا فانطلقوا حتى إذا أتيا أهنا قوية استقام أهلها فأبوا أن, فأبوا أن يضيفوا ما فوجد في جدا ويريد أن ينقض فقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا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 وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ لِأُمَّهٍ يَتِيمٍ في المدينة وكان تَحْمِلُ كَأْسًا لَّهُ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَرَادَ رَبُّكَ أَن يُبْلِغَاهُمَا وَأَشَدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَن أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتنو عليكم من ذكرى إنا مكنا له في الأرض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرو في عين حمية ووجد عيدا قوما قلنا يا ذا القرنين إما تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما ما أطلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاءا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سطرا كذلك وقد أحطنا بما لدي خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بنوا بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقرون قولا قالوا يا ذا القرنين إنا أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصلفين قالا فخوا حتى إذا جعله نارا قالاتوني أفرع عليه قطا فما استطعوا أن يضروا وما استطعوا له نقبا قالا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا ودرتنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا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 الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصنون الصنع ولئك الذين كفروا بآيات ربهم ورقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاءهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياته ورسله زنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة فرد وسنوزنا قادين فيها لا يبغون عنها ح ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إله قل إله واحد فما كان يوجو لقاء ربه فلعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اذْكُرْ رَحْمَةَ ربك عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا <تصفيق> قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعُمُرُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا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 قالت أن يكون لي ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال عبك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملت فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جرع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا فَنَادَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَطْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أكلم الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ به قَوْمُهَا تَحْمِلُ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 والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعثت حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتغون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول لهكم كم فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل لل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 وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ولو الظالمين فيها جثية وَإِذَا وإذا عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا آياتنا قَالَ قال الذين كفروا آمَنُوا آمنوا أي الفريقين خيروا وَأَحْسَنُ وأحسن وَكَمْ وكم أهلكنا قبلهم من أحسن أساثا ورئيا قل ما كان في الظلال فلمدد له الرحمن مدد حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شغهم ما كانوا وأضعف جنوده ويزيد الله الذين اهتلوه ذا والبقية الصالحة خير عود ربك ثوابهم وخير ما أفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَهُ وَلَدًا أَطْنَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُمُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْغًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكُونُونَ ويكونون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدّا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزّا فلا تعجل عليهم إنما نعدّ لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدّا ونسوق المجرمين إلى جهنم ويردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدى فإنما يسرناه برسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم إلا تذكرةً لمن يخشى ذنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلا أبو الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهب بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ فقال فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُ إِنِّي آسٌ نَ وَلَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ عَن عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ قُوَ وَأَنَقْتُرُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يوحى إنني أنا الله لا إله إلا وقم الصلاة لذكر إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فذردا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآلب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وهم يَدَكَ يدك إلى جناحك تخرج بيضاء مِنْ من سُوءٍ سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طهى قال ربي اشرح لي صدري ويسل لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هاغون أخي اشدد به أسري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما أَنْ أن فِي فيه في الدابوت فيه فِي الْيَمِّ فيه في فليلقي بِالسَّاحِلِ فليلقيه عَدُوٌّ بالساحل يأقضه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني اتنشي أختك فتقول هل أدلكم على من فرجعناك إلى أمك كي تغر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلا السنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسه اذهب أنت واخوك بآلاتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طوى فقولا له قولا الليل العل يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يحط علينا أو أن يطوى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من يتبع الهدى إن قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب تولى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 وُرْعًا وَرَعًا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى